اخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإزاعي فضيلة القارئ الشيخ صاحة النعماني القريب تهدي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، المقيم بمدينة الفيوم. ندعو الله لو بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له واستسولع لعلكم ترحمون قَوْلُهُ إِنَّ بسم <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> الله <تصفيق> لله يبان كن وَال الأمُعَ بنون Love. Love. Done Rabbana وا الله و الله ربنا <مترق> <مترق> One, one, <laughs> <laughs> Allah الذين كفروا بآيات In. In. Oh, no, no, no. إِنَّ اللَّهَ لَا غَافُو لَهُ مِنْ کذبوا با آیاتی گم فون و I oh, don't One, okay, والله انت وكان حسن ما آمن قل ابلغكم بخير من ذاقكم للذين نصدقوا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَإِنْ كَرُبُوا رَبُّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي الْأَنْهَارُ الله والله بصير بالعباد. صدق الله. الله الرحمن الرحيم ربنا لا تنزل قلوبنا بعد إذ ديتنا وهب لنا من لحوة رحمة انك انت الوهاب وكذا اخذ المال الاسلام في رحاب تلاوة القرآنية المباركة تلا علينا لكم العالم القرآنين اذا عيد فضيلة القارئ الشيخ طار النعماني على القاري بالتحالف الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم, والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره لذا انتصر ورقه ربيه غلب بشمهندس محمد سامي سعد قومي تربيه مخازن خرج الكبرى اداره الحاج سيد زياد صندوق الخدمه الفندقيه الممتازه غلب بشمهندس مولانا نجولي المقيم بالمحطين حينا مركز مدينه قسم بالله وبالله اخي المعزز كريم شكر الله سعيكم جميعا